الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ع ل الله عز ج ل من إعظامه برامج من نهل محمد التقديم الشيخ محمد سيد حاج الحمد لله رب العالمين نقص نفوسه الخلق إذا الله وإذا كلا وإجلاله إشارات إعداد وجل نهل فضيلة حب حاج عز في الشيخ سيد رب والصلاة والسلام عنوان ل رسول الله ل ى ا أ م ي ع ل آله ى و أ ص ح ب ه أ ج م ع ي ع ن و اشارات ن إ في هذه ا ل ح ل ق ة أ ح ب ت ي الكرام والمستمعين والمستمعات أ ر ى أ ن ن ا جميعا نحتاجه في عصرنا وفي زماننا هذا وفي بلادنا هذه سأتحدث عن قيمة من القيم الإسلامية السلامة التي تعزز عن الرفيعة من قيمة القيم ا ل ا ج ت م ا ع ي و ا ل و ئ اما ل ح ق ي ق ي نحن ندم ج تالف م م ع ت ل ي سم ن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ص و ر ي ة و ا ل تالف ولو ا ئ ا م في ه ل ي س ت ك ل ف ن و ل ا ت ص ن و ر ا ء لما هو من أ ع م ا ق قلوب ا ل نس ا س ج ي ة ع ن د ه م س أ ت ح د ث عن ا ل ت ج ا و ز و ا ل ص ح ا ل ق ر آ ن يربي ا ل أ م ة ت ر ب ي ة عجيب ة يقول تعالى ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئات واحد عمل خير واحد عمل شر ادفع بالتي هي أ ح س ن عمل الكويس ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم أ ن ز ل أ ع د ا ء ك م ن ز ل ة أ ح ب ا ئ ك في التعامل الراقي وفي السلوك القويم قال ف إ ذ ا الذي بينك وبينه ع د ا و ة ك أ ن ه ولي حميم أ و التفسير الثاني ل آ ي ة لو أ ن ك أ ح س ن ت إ ل ى عدوك انقلب العدو صديق ا ف إ ن ا ل إ ح س ا ن يؤثر و إ ن المعروف يغير و إ ن ا ل ص ف ح ة و إ ن التجاوز يقرب بين الناس تمام ا ل آ ي ة ك أ ن الولي ح م ي م وما يلقاها إ ل ا الذين ص م ع و ا الكلام ده مش أ ن ا حسد على د و ل ه صعب كون الزور ي ط ب ق و هذا يجب ان من نفسه و يضبطها س ت ط ي ي ع أن و أ ن يتحكم في هواه و إ ل ا ا ل آ ي ة معناه ازول يسيئك ويغلط فيك وانت تحسن له يا اخي ازول يقولك ل يا شيخني و ح س ن لك ل ي انا كان خليتو ساكت وما س أ ل ت ز ا ر ت ه ي ك و ن ك ترخيري انا كان خ ل ي ت ه وما د ب ل ت عليك لا ت ت ر خ ي ر نقولك ل ا ل ت خ ي ر لكن في د ر ج ة أ ع ل ى مني د ولكن ا ي ج ان يكون هناك اشياء ل و ب ه لكن ه ا ك اشياء مطلوبه لكن ه م ا ك ن م ي ا ء مطلوبه لكن هناك ا ش ي د ء و ب ه لكن هناك اشياء م ط ل و ب ي ل ي ن هناك اشياء م ط ل و ه لكن في ا ت ب ا ر ا ت م ن ع ت ب ه لكن هناك ا ش ي ا م ط ل و ب ل ك هناك اشياء مطلوبه لكن هناك اشياء م ط ل و ب ف لكن هناك ل اشياء م ط ل ب ه لكن هناك اشياء م ل و ب ه لكن هناك ا ش ي ا ل مطلوبه لكن هناك اشياء مطلوبه لكن هناك ا ش ي م ا ن و ب ه لكن هناك اشي أ ش د الصحاب خلاص ايها المستمعون الكرام الكلام ب ا ل ق ر آ ن الكلام بالدين لو نزلنا في دارفور نزلنا في واقعنا نزلنا في أ ر ح ا م ن ا نزلنا في أ س ر ن ا بحل كثير من المشاكل السبب احتقان في النفوس نفوس م ف ت ق ن ه والكاظمين الغيظ ا ن ك ل ا غيظا ولكنه كظمه وما عبر عنه لكنه ما ق ا د ر من بذل يتكلم من ا ل أ ل م ي ص ل د ر ج ة يعفو منه ويقول الدنيا ذات ن ب س ت ا ه ل و س ي د ما سمعني كلام فارغ اعفو منه و أ د ع و له ربنا بالخير ا ل م ر ل ه الثالثه لو عندي ح ا ج ة أ ديالي ه ولو في مساعده ة وبيستحق ا ل م س ا ع د ة أ س ا ع د ه الشردين ن ا ب ا ل م ن ا س ب ة وهو إ س ل ا م ن ا لانه ي ا ق ن ا لمنهجنا لرسالتنا د ق و ا ن ن ا لنبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي ترجم هذه المسائل أهل م ك ة عادوا و آ د و قال اذهبوا ف أ ن ت م الطبقاء شج يوم اصب فما دعا عليهم وقال اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون طرد من م ك ة وذهب إ ل ى الطائف وطرد من الطائف وجاءهم ملك ا ل ج م ا ل ليطبقا ع ل ى أ ه ل م ك ة ا ل أ خ ش ب ي ن قال أ ر ج و الله أ ن يخرج من أ ص ل ا ب ه م ن ي ع ب د الله ولا يشرك به شيء ومن يفعل الخير دائما حليم يتجاوز ويصفح ولا ي ق ا ب ل ا ل إ س ا ء ة ب ا ل إ س ا ء ة ولكنه ي ق ا ب ل ا ل إ س ا ء ة ب ا ل إ ح س ا ن يا ا ل س ل ا م لكن ديه د ر ج ة ع ا ر ي ة من النفس ا ل ص ا ف ي ة الذي يستطيع أ ن يتجاوز يا سلام يا سلام ي ن السلام, السلام. نحن محتاجين نعممق ث ق ا ف ة ف ل ي ح ف و وليصفحو أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم وما زي ما قلت لكم الشده حتى لو قلت ل ز و ل يا أ خ أ ص ف ح و ل ك و الله د ي ح ج ا ر ة عديد دي ح ج ا ر ة و ا س ع ع د ي أ ي حذر لكن أ ص ف ح ما زاد الله عبدا ي ع ف و ن إ ل ا إ ز ا ء اصفح فليعفو ويصفح ه ل تحبون ان يفرضوا وفي هذا إ ش ا ر ة لو انك غفرت غفر لك نعم هذه سنه ش ر ع ي ة يرحمون في يرحمون الصماء في ذلك تجاوز ي ت ج ا و ز الله عنك أ ح س ن يوسم الله إ ل ي ك اعفو واصفح يعفو ويصفح الله عنك ويعفو الله عنك اللهم إ ن ك عفو تحب العفو يا سلام ده ل ك ا ل ق ص ة ع ج ي ب ة جدا يوسف عليه السلام و م و ذ ج عجيب اوذي وطرد وبيع وفرق من أ ب ي ه أ و ل ما التقى مع إ خ و ت ه قالوا ل إ ن ك ل أ ن ت يوسف طلبوا منه بعد ذلك المغفره قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين يا سلام يا سلام يا سلام ل م ا يوسف جاء وربن جاب له أ ب و ه و أ ه ل ه جميعا ورفع أ ب و ي ه على العرش وهم له سجدا قال هذا ت أ و ي ل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا شو قاشن قد احسن بي اذ اخرجني من السجن ما يطلع ربن ا ل ل برضه من الجب يوجد ح ب س مرتين م ر مرة في السجن جاب السجن وما جاب البيت امام ا ل ر م و ف ي البيت ق د ا م ه أ ب ي يجيب أ ي ح ا ج ة عندها ع ل ا ق ة ب ا ل ن ا ض ي يمكن تكدر ا ل ع ل ا ق ة مع إ خ و ت ه في الحاضر أشكد أحسن أخرجني ذكر ذكر قد البدوي السجن وما ذكر البيل、أدبني. يا السلام وجاء قال السبلي وجاء من ما جاء من من بكم بكم بي إذ وقالت ا لك ان د ك م ح ا ج ة ق ا ل م ن ب ع د أن ن ز م ا ل شيطان و ب ي ن ي و ب ي ن إ خ و ت ي إ ن ر ب ي ر في ف ل م ا ي ش ا ء م ن ب ع د أن ن ز س ا ل شيطان و ب ي ن ي و ب ي ن إ خ و ت ي رمافي ا ل شيطان ينحسب ع ي ت ع ر ف الغلطان م م م م م م م م م م م م م م م م م ي م م م م م م م م م م م م م م م م ع م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ف ق ا م م م م م ا م م م م م م م م م م م م م م م م م م ا م م م م م م ا م م م م م م م م م م ا الوقت الوقت الوقت لو ق ت بدأت وكيد لو صافي ذكرنا أ ي ح ا ج ة من الماضي ب ق ل ب ا ل أ م و ر تتقلب يا اخي أ ق و ل لكم ا ل حاجه عجيبه جدا ده. ده. ده من أقول ودا ودا لي يا اخي ل الانظمه ل المدينه ل أقول ي مجموعة وده عمل بعد لي. والله ما أقول ي أ ل ك ن ي ن أو م ي ة و ي و ن ان ي ك ن هناك افضل من اجل الحاجه التي ي و ج ه ا ل ن ا س ل و ج ه التي ي و ه ن ا ف ل و ج ه ا ل ل ه ا ل آ ن أ ن ا د ا ف ي من ك م ح ا ج ه التي يكون ه ا ك ا ف ي ا ل ح ل ق ة دي ا س ت م ع ع ن د ه م ش ك ل ة ض ل من اجل ا ل آ ن ب ت ك و ن هناك ا ف ل ا ن أو ف ل ا ن ة ج ا ر ت ن ا ك ر ي ب ت ن ا ج ر ي ب ن ا م ه التي ي م و ن هناك افضل من اجل الحاجه التي يكون هناك ف ض ل من اجل الحاجه و بينك و بين نفسك و دون أ ن يعلم بهذا العفو أ ح د و ط ل ب من الله أ ن يعفو بيتك ا ل خ ط و ة ا ل ث ا ن ي ة ادعو ل الله يصلح ه و الله يهديه ا ل ث ا ل ث ة كانت ت ن ش ي فصالحه كويس كما تنشئ صالحه ا ح م ل نفسك و خالف هواك ت و كما ت ن يجي ئ صالحه احمن ا نفسك وخالف ه و ا ش و كما ي ن ي ئ صالحك م بدون ما داك يعرف انه انت الدافع للمساله ل ا ا دي ق مقاطعيني و ل له لكن يا شيخ نزول استاهد لانه متكيف كان مشاكل كثير انا بلان يا شيخ دواب الكبس قلبك يسددوني عليم معه اطار تجاه ولا تجعل في قلوبنا غني للذين آ م ن و ا ربنا انك رؤوف د ا ع ا م عليكم رحيم م ة الله ا و ك